الليل الليلك وانا والليل طلابك ارفق علينا ترانا قلوبنا خضرا الدنيا تحلى في قلبك والهوى جابك والسهرة من دونك اصلان ما هيب سهرة الليل الليلك وانا Elena صنك تمايل وملح سابك العين ما ترحم وعي الحسد قشرة اتفقدتك لما ترغش انا قل لحالك وكل الناس ذي ne shit ti لي لي ليك وانا وين لي في قربك